هو الاو الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم بخير وإنني أخاط عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوحو المكيان والميزان بالغزق ولا تنخص الناس أشياء ورزقني, ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أذهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أمين ويا قوم لا يبين إنكم شطا في أن يصيبكم مثل ما أصاب مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم تركوا إليه إن ربي رحيم عما نفقه كثيرا مما تقول a letter يزيد المخدود ذلك من أ صراط المسكطين صراط الذين أنعد عليهم غير المغضر بعلمهم ولا الضار لهم الذي في شك من أمري اوكلوا إلى الذين ظلموا فجمسكم النار وما له كذلك قال الذاكرين وصف الله لا يغير اجر المحسنين فلولا كان من القوم من قبلكم قلوبيه هي اليوم في الارض ينهون عدل فساد في الارض الا قليلا أمتهم واحدا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن أبن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلم نقص عليك من احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل هين من الظاهلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكما والشمس والقمر, والشمس والقمر, والشمس والقمر a mm -hmm. 119. وشرب بثمن بخص دوائم معدن صَلاُهُ وَالْمُسْتَقِيمِ صَلاُهُ وَالَّذِينَ إِنْ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَخَيْرُ شائد شائد من أهلها S kann Vertraue und glaube, es راوتن يوفف عن النفس قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت الرأة العزيز الآن حفحص الحق الآن حفحص الحق أنا راوتن عن نفسه وإنه لمن اعلم اني لم اكن بالغيب وان الله